اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم من تيه الكتاب المبين نزل عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا قوم دي وجع على اهلها شيئا يستضعف طائفه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان وَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمَا إِمَّةً وَنَجْعَلُهُمَا أُمَّةً وَرَجَعْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأُنْزِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ لَئِنْ كَانُوا يَحْذَرُونَ عليه فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَغَامَا قالت راءت فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي مسفرغا يكادت لتبديه لولا طعنا على قلبها لولا اردقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت مني عن جنبي وهم لا يشعرون وحرا نعني المرضع من قالت هل ادل لكم هل ادل لكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصفون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان 118. ولكن أكثرهم لا يعلمون 119. ولما بلغ أشده واستوى أنتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذان شيعتي هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثوا الذين شيعتي على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقدر عليه 124. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 125. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم 126. قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا لي اصْطَلاحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أن أَرَادَ هِيَ بِطَشَبٍ الَّذِي هُوَ عَدْلٌ لَهُمَا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 وَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ وَوَجَدَ وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني فقال ربي اني نزلت اليا من خير فقير فجاءت وحدهما تمشي على استحياء 129. قال إذا كنت أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين 120. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القضي الأمين 121. قال إن ان اولكك احدى بنتيين على ان تاجرني على ان تاجرني ثمان احجج فان اتممت 12ا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء 119. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل 110. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثورا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ عَلَلَّكُم تَصْلُونَ فَلَمَّا أَتَيْنَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ مُبَارَكَةٍ فِيهِ عَجِيبُ بَرَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّ مُسَائِمِ أَنَا اللَّهُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن ألقِعَ صَاعَكَ فَلَمَّا رَأَتْهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّ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 صدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بئس لَمَّا جَاءَ جَعَلْنِي صَرْحًا لَّعَنِي الْطَّالِعُ لَعَنِي الْطَّالِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ 119. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم 110. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 111. وجعلناهم أئنتين يدعون إلى النار 112. ويوم القيامة لا ينصرون 113. وأتبعناهم فيها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 ربى اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت وما كنت من الشاهدين ولكننا اشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين فتنوا عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنتم بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتهم ما اتهم من نذير من قبلك لا هم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتب قُفْ إِن كُنتَ مِنَ الضَّالِّينَ قُفْ إِن كُنتَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن يَضْلُلْ مِن مَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ان الله ان الله على القوم الضالين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا سَنَتِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوَأَوْ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي جَانِيًا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وقالوا ان التابع الهدى ما كانوا تخطف من ارضنا او لم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم ولكن اكثرهم لا ي 117. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 118. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وَأَسُولَ إِنْ يَتَنَعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُنْلِكِ الْقُرَى فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي اين شركائي يهمد القول ربنا ما اولئك الذين اغوينا ربنا ما اولئك الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء Thank you. 121. وردك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 122. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك مَدَنَ الى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ رَسْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِ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 نزعن ونزعنا من كل امتي شديدا فقلنا فقلنا اذات برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عن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 الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اتيتوه على علم مندي اولم يعلم ان الله قد اهلاك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحاة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا الليل ويليكم ثواب Allah khair لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبذاره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المؤمنين صِرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله ويك ان الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله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 تَنِّي رَبِّ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا you <laughs> know